كَذٰلِكَ دَزَا الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيس من الحل فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم في الكعشره كامله